أعمال وزرع ونخيل صنوان ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأم كل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون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 من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظون يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خوفه ويرسل الصواعق ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله هو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ غفاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وللله يسجد من في السماوات والأرض طوعه وكرهه وظلالهم وظلالهم بالغدو والآصال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 قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم وللله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرabiya فاحتمل السيل زبد الرabiya ومن ما يقودون عليه في النار متغآ حيلة أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفأة، وأما ما يفعل الناس، وأما ما فَسَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أولئك لهم سوء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 فَرِيقٌ مَعْقُبُ الدَّارِ وَالَّذِينَ يَنطِقُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ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 لا إله إلا الله ولا أشرك به إلينا أدعوا وإلينا آب وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا عُقْوَمًا عَرَبِيَّةً وَلَئِنِ التَّبَعْتَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا قبلك وجعلنا لهم أزواجا ودرية وما كان لرسول أي يأتي بأية إلا بإبن الله لكل أجل كتاب يمنح الله ما يشاء ويثبت وعده أم الكتاب وإما نريك بعض الذي نعدهم أول ترفيك